ويوم نبات مِنْ كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا İzlədiyiniz üçün and Why not? şahidən və لا, لا. أقلبي. أقلبي. أقلبي. يا نبي والله ما كره له اياك عشان المعامله الطنقه الله احفظينك الله انما هي في بال عليل يرئ قلسان اي والله الحمد لله لا اسف بعز الله اذا ثم وما تشو ال ايما وتكون كالذين قضت غزلها من بعد قوة فَأَكْفُوا أَنَّ مَا نَكُنْ بِقُلُمٍ بَنَنْتُمْ أَنْتَ كُنْتَ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَّامَ وَالْأَشْهُرَ وَمَا أَخْرَجَ لَكُمْ